124. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد 125. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد 111. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير 112. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نقطة ثم من نقطة ثم من علاقة ثم من مضات مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم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 ولا هدى ولا كتاب منير ثاني يعوق فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا حزؤ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن 111. الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف 113. فإن أصابه خير نقمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة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 116. لبئس المولى ولبئس العشير 117. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد 119. من كان يظن يصره الله في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء، ثم ليقطع، فلينظر هل يذهب نكيده ما يغيض، وكذلك أنزلناه آيات بينات.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 ضُمَّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخُجُّوا مِنْهَا مِنْ ضَغٍّ مُعِيدُوا فِيهَا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 نَقِيٌّ مِنَ القَوْلِ وَهُدُوٌ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك في شيئا وطهر بيتي للقائفين والقائمين والركع السجود وأذن في النساء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 فَكُلُوا مِنْهَا وَأَقْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرُ ثُمَّ لَيَقُبُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقُ ذَلِكْ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ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 فَتَخَفَّفُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذلك وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى 124. ثم محلها إلى البيت العتيق 125. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 126. فإلهكم إله واحد فله وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والبند جعلها لكم من شعائر لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف 119. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون 110. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى من 119. وذلك لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين 110. إن الله يدافع عن الذين آمنوا 111. إن الله لا يحب كل خوان كفور 112. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا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 117. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا 118. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز 119. الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ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 أَفَلَمْ يَسِيُّوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ يَسْنَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارًا وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّلُوبِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالعَذَابِ وَلِيَ 117. ويخلف الله وعده وإنا يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 118. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها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 وَنَيَعْلَمَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ 116. حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم 117. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات 121. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين 122. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير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 117. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له مَا في السماوات وما في الأرض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 119. وإنك لعلى هدى مستقيم 110. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون 111. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض 126. إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير 127. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير 124. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر 125. يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا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 ضعف الطالب والمقلوب ما قدر الله حق قدره 126. إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس 128. إن الله سميع بصير 111. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور 112. يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده 117. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم مِنْ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء